شغل أمور محدثاتها وكل محدثة بذع كل بذعة ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم أما بعد فنرحب إخواننا أخواتنا في درس جديد من دروس مبحث منهج الشافعي في العقيدة. ولا نذكركم بسنة من آكد السنن في ليلة الجمعة وهي الإكثار من الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته صدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضه علي ويقول صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشره اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم خير الصلاة وخير سير الصلاة على النبي أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك اللهم صل وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم ولا ننسى ان ندعو بالشفاء لكل مريض من الله تبارك وتعالى ان يجعل لكل مريض من كل داء دواء ومن كل سق من شفاء، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأبشروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه حتى الشوكة مشاكها المؤمن إلا كفرت عنه خطايا. مع المحاضرة الرابعة من مبحث منهج الشافعي في العقيبة. كنا في المحاضرة. بارك الله كنا في محاضرات سابقه تحدثنا عن أصل عظيم من أصول هذا الدين، ألا هو مسألة التوحيد؟ وذكرنا قول امامنا رحمه الله الشافعي في مسألة التوحيد، والذي نقله عنه الإمام المزري تميلهم، وعرجنا. في تلك المحاضرة على تعريف التوحيد عند الجهمية وعند المعترضة وعند الشعراء وعند الفلاسفة وعند المتكلمين وخطبنا بتعريف التوحيد عند هذا هذه ترجع إليها محاضرة مهمة في قناة تلجرام قناة أبواب الخير الرابط عندكم. المحاضرة الثالثة كانت من أهمية المكان طفنا على تلك الفرق وتعرفنا على تعريف التوحيد عند كل فرقة من هؤلاء ووقفنا على كم الضلال الذي هم تعلم فقط فضل الله عليكم وكم أنتم في نعمة عظيمة فإن الماء لا يعرفوه قدر ما فيه من نعمة إلا إذا رأى البلايا والطامات والملمات التي يقع فيها المخالفون فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال "وستفرق أمتي إلى 73 فرقا كلها في النار إلا واحدة وذكرنا أجلا في المحاضرة السابقة الرد على الذين وضعوا شبهة وقالوا ببديعية تقسيم التوحيد إلى توحيد الأروهية، توحيد الروبية، وتوحيد الأسماء الصفر، وبدع من قال ذلك وردنا على هذه الشبه. اليوم في المحاضرة الرابعة التي نتبرك فيها أيضا لها علاقة بالمحاضرة السابقة مسألة التوحيد. والتوحيد الكلام عنه وعن شروطه ومكانه ونواقبه لو عشنا دهرا لا من الكلام عن لو تكلمنا عنه دهرا لما وفينه حقا هم مسائل مسائل التوحيد والاعتقاد المرء قد يخطئ في أمر من أمور الصلاة الزكاة الحج ها؟ أما الأخطاء في فقد تخرج المرء من دارك الإسلام لذلك قال الله فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفل ذلك فبدأ بالعلم قبل العمل وأي علم التوحيد وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محاضرات اليوم مسألة مهمة أيضا نذكر فيها قول إمامنا وعليكم السلام وعليكم قول إمامنا إمام الشافعي رحمه الله في مسألة أيضا لها أهمية كبيرة في مسألة التوحيد وهي مسألة بناء المساجد على القبور حكم ذلك وتفصيل ذلك وتاريخ هذه القضية قضية كيف بدأ بناء المساجد على القبور وإدخال القبور إلى المساجد اولا نذكر نص الشافعي رحمه الله ثم نذكر عناصر المحاضر قال الشافعي رحمه الله هذا كلامه في كتاب الأم قال أكره أن يبنى على قبر مسجد أن يصلى عليه أو يصلى إليه؟ قال أكره أي يبنى على القبر مسجد أو يسوى أو يصلى عليه أو يصلى إليه؟ وقال وإن صلى إليه أجزاه وقد أساء؟ وقال أيضا وأكره هذه أي هذا الأمر أكره هذا في السنة؟ قال وأتره أي يعظم أحد من المسلمين حتى يتخذ قبره مسجدا ولم نأمن في ذلك الفتنة والضلال هذا كلام تره رحمه الله إمامنا المشافعي في كتاب الأم ويحكي لنا عقيدته في هذا البلد اولا محاضرة اليوم يعني إن كانت طويلة لكن مهمة فيها فيها عناصر أربعة اولا الكلام عن تاريخ هذا البلاء الذي وقع الأمة مسألة اقتران المساجد القبور وكيف بدأ هذا الأمر لنعلم جيدا أن لكل عصر أصنام أو معنى أوضح نقول أصنام لكل عصر أصنام لكل عصر, كل عصر له أصنام كان ضريحا كان صنما كان شجرة فاختلفت الأشكال اختلفت الأصنام والمعنى واحد وهو الشرك والشيطان يتفنن الشيطان لو أتى لكل قرن من الزمن فقال اعبدوا صنما اعبدوا صنما لن لن يعبدوه ولكن طار يقول اعبدوا صنما يقولوه فيقول لبيك اجليس لبيك ياتين في قرن آخر وفي وقت آخر يقول اعبدوا ضريحا فيقولون لبيك اجليس لبيك كذا بالله فياتي في القرن الثالث او في قرن آخر يقول اعبدوا شجر فهو يتفنن وليس له وظيفته هو إضلال الناس قال في بعزتك الأغوى إنه أجمع إذا القاعدة العنصر الأول في المحاضرة هو بلاء الأمة في اقتران القبور بالمساجد أو هذا العنصر بعنوان أقنام لكل عصر العنصر الثاني بيتكلم عن قاعدة سد الرائع وعلاقتها بتحريم بناء المساجد على القبور العنصر الثالث حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور وختاما نقدم بشبهة وجود القبر النلوي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم العنصر الأول أصنام, أصنام لكل عصر بنقول من البلاءات التي ابتليت بها أمة الإسلام ورزئت بها هي هذا البلاء الخطير بلاء يكفي في هدم التوحيد في قلوب العباد وهو اجتماع المسجد مع القبر وهذا يعني خلاف اصول الدين من اصول الدين من أصول ديننا من أصول ديننا اثنان لا يجتمعان قبر ومسجد ضدان لا يجتمعان ضدان لا يجتمعان كما نص على ذلك احمد وغيره اثنان لا يجتمعان بحال كالليل والنهار الليل يجتمع مع النهار للشمس ينبغي لها ظهور القمر ولا ولا الليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون هذه منظومه كونيه لا يدرك النهار ولا النهار يدرك الليل ولا الشمس تدرك القمر ولا القمر يدرك الشمس هذه منظومه كونيه وكذلك في المنظومه الشرعيه القبر والمسجد لا يجتمعان قبر له مكان والمسجد له مكان القبر مدفنة للدفن والمسجد قال الله عنه ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الأرض في المساجد للذكر والعبادة فمن أصول الدين ألا يجتمع القبر مع المسجد ولكن لما غبت السنن وظهرت البدع فقد استدعى الشيطان أوليائه من الإنس من الذين صدق عليهم إبليس ظنة ومن هنا بدأت قصة غرض البدع والشركيات وتمسحها بلباس الدين وهذا هو الذكاء الذي قام به إبليس إنه يمسخ البدع والشركيات بلباس الدين وهذه من أعظم المحدثات التي حدثت في أمة الإسلام وهي جتماع القبور مع المسال فهي حقا لكل عصر ففي زمن نوح بدأت بعبادة الصور وناس صالحون كانوا على التوحيد فلما ماتوا قال الشيطان أوحى إلى أوليائهم إلى أقاربهم أن يصنعوا لهم صور لا لتعبدوها حاش لله ولكن لتذكركم بسنة هؤلاء الصالحين فصنعت الصور فلما مات هذا الجيل جاء جيل آخر بضاعته في العلم مسجا فقام يعبد تلك الصور والشيطان صبور وفقيه ولكن ذلك في الشر فهذه الصور في قصة نوع عليه السلام بدأت بأمر ها ترغبه النفوس وهو تذكر الصالحين وانتهت بعبادتهم من دون الله وقالوا لا تظرون آلهتكم ولا تظرون ودا ولا سواع ولا غوث وعوق ونصر قالوا ايه؟ لا تظرون آلهتكم فالصور بدأت من باب التعظيم الصالحين وانتهت بأنها آلهة تأملوا في قوله في قولهم لا تضار لنا فكانت هذه هي البداية هي هي البداية وتغير جديد نوح عليه السلام ويتيجي الآخر قبل لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم كما كما عند مسلم عربهم وعجمهم إلا ذقائهم من أهل الكتاب لما مقاطتهم لانتشار البدع وانتشار الشركيات كانت العرب قبل الدعفة النبوية على قضية التثليث التسليس الشركي أصنام ثلاثة، هم رأسه مالهم، اللات من اسم الله، العزة من اسم العزيز، منات من اسم المنان. هذا هو عقيدة التثليث عند قريش. أصنام قالوا ما نعبدهم. إلا يقاربون إلى الله زلف فسموها عبادة سموها عبادة وأول من أخرى لهذه الأصنام وأظهر بريقها وأسف الملة الشركية في جزيرة العرب هو عمرو بن رحيد الذي رأى أبن الله سلم يزور قطبه في النار قامت البدع عند الكعبة من ذاكح لغير الله ونذل غير الله وطارف بالاصنام وسموها عبادة انتهى هذا العصر عصر قريش ببعث ثم جاء عصر آخر لكل عصر أصنام أو كل أصنام لكل عصر جاء العصر الذي انتشرت فيه البدع وجاءت الأصنام ولكن بصورة أخرى وإلا كما ذكرنا لو جاء الشيطان بإغواء الناس على صورة واحدة لعرفوا خبثه وعرفوا سوء نيته وخبث طوليته ولكن يغير صورة صورة يغير صوره ففي عصرنا جاء الشيطان إلى أوليائه فما قال له معبد الأصنام ولو وقف على رأسه لن يعبد الأصنام ولكن جاء بالأصنام في صورة أخرى صورة محبة الصالحين وطعظيم الصالحين صورة الولي الذي يلمع وينشر بريقه بين الناس على أنه هو أبو الاخلاص وابو العبادة الزاهد العابد مقامه لا أن يدفن بين عامه الناس في المقارب بل هذا له قدر أعلى وين يدفن؟ يدفن في المسجد لا يعبد حاشر الله هكذا يقول ولكن ليكون قريبا من عبادتكم حتى إذا ما رأيتمو عبادة لله عز وجل ومن هنا تأتي وتعود الحكاية من جديد مسلسل لا يعني لا ينتهي ادخلت المقابر ادخلت الأضرحة إلى المساجد ووقع وقع من طامات وملمات ذبح لغير الله طواف عند الأضرحة ذبح لغير الله استغاثة بالضريح تغيرت أشكال الأصنام ولكن الشرك هو هو والعبرة في العقائد ليست فقط بالمقاصد والمبادئ بل كذلك بالألغاز والمباني العبرة في العقائد ليست فقط بالمقاصد والمعاني بل كذلك بالألغاز والمباني فالضريح وإن إنسم ضريحا فإذا فعل عنده الشرك صار وسماً لذلك نسلم حينما يقول اللهم لا تجعل قبري وسناً يعبد هل القبر سيجعل على صورة صلم؟ لا إنما قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وسناً يعبد فسمه وسن أقصد سمى أن العبادة إذا صرفت لناس فهذا سيصبح صلماً عند الناس فالضريح وإن يطلق عليه ضريح مقبرة إن فعل عنده شركيات أصبح وسناً يعبد من دون الله. بذلك يقول الشيخ محمد عبد الوهاب وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي فهنا أيضاً الشيخ محمد عبد الوهاب يسمي الضريف يسميه صنم لما؟ لأنه يصرف له من العبادات ما لا تصرف إلا لله فهذا بلاء عظيم بدأ على أسس له الظوافد مع العبيديون مع النصيريون يعني زبالة البشر فكما أن أهل السنة نقاوت الناس كما قال شيخ الإسلام قال أهل السنة نقاوت الناس فأهل البدعة أيضا زبالة الناس حقارات هؤلاء الذين بدأوا في تنفيذ خطة إبليس فأولاء الذين أدخلوا القبور إلى المساجد ما بين مبتدعة وما بين مرتزقة يعيشون ويتكففون الأموال التي توضع في صنابيق النظور ويتقاسمونها بينهم حتى يقال أن الخادم الذي في المسجد البدوي قاله لا يحتاج إلى أن يسافر إلى الكويت مثلا الخادم هذا قادم لا يقول إمام المسجد يقسمون الترك يقسمون على أنفسهم. العنصر الثاني في المحاضرة اليوم وهو مسألة حرمة بناء المساجد على القبور. اولا قد استقر بالشرعي من الكتاب والسنة واجماع الأمة حرمة بناء المساجد على القبر. أحاديث كثيرة. وثبت النهي أيضا عن اتخاذ الكبور مساجد فهنا سنذكر أدلة ذلك ونذكر ما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكبور مساجد وما هي الأمور التي إذا وقعت صار هذا محل النهي وهل كل قبر في المسجد يكون محرما أم في المسألة التفصيل اولا أدلة ذلك قال تبارك تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احد ان المساجد لله على تفسيرين وان المساجد لله هذه على تفسيرين وان المساجد على تفسر تفسيرات تفسير لغوي وتفسير اصطلاحي شرعي على التفسير اللغوي ان المساجد اي اعضاء السجود التي يسجد عليه الانسان السلام قال امرت ان اسجد على سبعه اعضاء فمقصود أن المساجد لله أي أن أعضاء السجود لا تسجد إلا لله يدل على هذا السياق فلا تدر مع الله أحد فلا تسجد لغير الله هذا اسم إيه؟ اسم التعريف اللغوي لكلمة المساجد وعلى التعريف الشرعي الاصطلاحي هو المسجد نفسه والبناية فيكون المعنى أن المساجد لله أي أن المساجد تبنى لله ابتغاء وجهه ولا تبنى لتعظيم شخص ولا لدفن ولي وما شابه ذلك في حديث جندب ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهكم عن ذلك فحينما نفأل ما معنى النهي عن اتخاذ المساجد مساجد سيأتي في حديث عائشة ايضا قالت رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي نزل به حل به الموت صلى الله عليه وسلم قالت تفق اطرح قميصه على وجهه فإذا تم كشفها عن وجهه فقال لعنه الله على اليهود والنصارى لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة يحذر ما صرعهم أي يوقعوا أن الله جل قد لعن هؤلاء فاحذروا ايها المسلمون ان تقعوا في فعلهم فقع عليكم ما وقع عليهم من اللعنه يحذر مصره وايضا في حديث مسلمه ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت في الحبشه وكانت هناك كنيسه ذكرت لهم ما فيها من تصاوير فقال صلى الله عليه وسلم اولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور إنها سنن الله إنها سنن سن. لا تركبونا سنة من كان قبلكم ننظر إلى هذا الحديث وننظر إلى أفعال الناس الآن إذا مات فيه الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور تدخل إلى هذه المساجد تجد صورة عظيمة لصحب الضريح والبخور والقمش الأخضر يعني يعطيك هالة وآ يعني تطلع القلب وهذا شغل شياطين شغل صحر تسحر القلب وليس يعني كما قال عز وجل يخيل إليه من سحره أنّه تسع تنظر بعينك إلى البقور والأضواء القوية مع اللون الأغضر شغل الشياطين هذا بالله قال إذا ما تفيم العبد الصالح بنوا على قبره مزيداً وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله والحديث الصحيح وحديث كثير وكذلك العلماء قد عدوا أن ذلك من الكبائر عدوا بناء المسجر على القبر هذا من الكبائر كما نص على ذلك ابن حجر لهيتمي في كتابها الزواجر عن اقتراف الكبائر وكما ذكرنا أنه من أصول الدين كما نص أحمد وغيره لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد ضدان لا يجتمع عنه. وجموع العلماء قالوا بحرمة بناء المسايل عن القبور ونصوا على أن القبر إذا أدخل المسجد فهذا ينبش وهذا التفصيل كانوا أيضا في سامكةامية ها يعني أيهم أيه أيهم الذي يزال عندنا الآن في مسجد فيه قبر هل نزيل القبر ننبش القبر ونخلده أم نهدم المسجد ونزيل المسجد نهائيا ها هناك تفصيل إذا كان المسجد قد بني أولا ثم أدخل فيه القبر فصار القبر هو الذي اعتدى على جنب المسجد فيخرج وينبش القبر ويوضع في مقابر المسلمين أما إذا كان المسجد قد بني على القبر فهذا مسجد بني لغير الله أسس على غير ربوان من الله فيهدم المسجد نو يهدم؟ نعم يهدم كما هو يوم مسجد الذي لم يبنى لله عز وجل ف... إذا كان المسجد بني قصيصا لصاحب المقام، وينقال سوف نصلي لله، فهذا لم يؤسس لله، فيهدم المسجد. فالاول حكمه ثابت، الذي يكون اولا هو الذي يكون حكمه ثابتا. إذا كان الاول هو المسجد ينبش القبر، وإذا كان الاول هو القبر يهدم المسجد لأنه عندها لا يكون قد بني الله عز وجل هنا نريد أن نقص مع معنى الحديث حديث متوترة نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد ما هي الأمور التي إذا حدثت فيكون هذا هو عين النهي كيف يكون القبر قد اتخذ مسجدا بأمور ثلاثة الاول الأول أن يعتمد الإنسان إلى قبر في مكان ما يذهب عنده فيصلي إليه، وإلا يكن هناك في مذج بني بالفعل، بني بالفعل، إنسان يا مكانا ما فيه ما فيه قبر، فيذهب فيصلي ولو حيصل لله، ها، فيذهب إلى القبر فيصلي عنده، ويجعل هذا القبر قبلة له، فهذا الذي يذهب الى قبر ما فيصلي عند هذا ينزل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور اي مساجد فهنا كلمه مساجد حتكون على المعنى الايه اللغوي اي لا تتخذوا مواطن القبور لتسجدوا عندها يكون معنى لا تتخذوا القبور مساجد إذا على هذا المعنى معنى مساجد يعني مساجد يعني اعضاء السجود لا تجعلوا لا تجعلوا سجودكم عند القبور هنقولنا قبل كده في آية وأن المساجد لله أن كلمة المساجد لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي المعنى اللغوي ليه أعضاء السجود فيكون المعنى الأول لنهي الشارع عن اتخاذ قبور مساجد هو النهي عن السجود عند مواطن القبور وضحت كده كلمة مسجد كما ذكرنا قد تطلق على المسجد الذي هو بناء، على المعنى الاستراحي الشري وقد تطلق على أعضاء السجود يعني إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا هل أرض كلها مسجد كبير مبني بناية لا. المقصود بقوله جعلت الأرض مسجدا أي مكان يصلح أن نسجد ونصلي فيه كلمه مسجد هنا ليس بمعنى الشرعي اللي هو البناية المعروفة ولكن جعلت للأرض مسجدا أي مكان يصلح أن نسجد ونصلي فيه إذن المعنى الأول الذي من فعله وقع في عين الكبيره في عين النحي أن يأم مسجدا ما فيصلي ويسجد عنده هذا هو المعنى الأول لذلك يقول الله سلم لا تصلوا إلى القبور المعنى الثاني الذي من فعله دخل في عين النهي الذي نها عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد على القبر إذن قوله صلى الله سلم لا تتخذ القبور مساجد هنا سنحمل كالبة المساجد على المعنى الإيه؟ على المعنى الاصطراحي لا تتخذ القبور مساجد أي لا تبنوا على القبر مسجدا وتأمل في حديث المسلمة قال لن يسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا يبين في بناية على القبر هذا هو المعنى الثاني لذلك يقول الشافعي رحمه الله كما في الأم في النص الذي ذكرناه قريبا أكره أن يبنى على القبر مسجد كما ذكرنا أن حكم الشاعة في المسجد الذي يبنى القبر أن هذا لم يبنى لله فلا بد أن يهدم. يهدم نعم لأن هذا استثى على غير تقوى من الله ربه. وهنا بالمناسبة حينما نقرأ في الأم قول إمام الشافعي وأكره أن يبنى على المسجد على القبر المسجد قد يظل القارئ لقول الشافعي أكره أن هذه كراهى تنزيهية وهذا فهم مخزي بل الكراه هنا كراهه تحريمية والذي يعني يقرأ الشافعي في رسالة جماع العلم وكتابه الرسالة يعلم جيدا أن الأصل في النهي عنده هو التحريم وأنه يستخدم كلمة الكراه بمعنى التحريم الشافعي كان متأثرا بلغة القرآن والقرآن يستخدم كلمة الكراه بمعنى التحريم قال تبارك تعالى بعد أن ذكر جملة من المحرمات والكبائر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه وقال تبارك تعالى وكره إليكم الكفرة الفسق والعصيان فقال النبي صلى الله إن الله كره لكم قيل وقال وكفى السؤال واضاعه المال هذه من المحرمة فالكره عند المتقدمين إنما تحمل على التحريم لأنهم كانوا يتولعون أن يقولوا هذا حرام يعني لأن الله قال ولا تقولوا لما تصفوا التنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتستروا على الله الكذب فمن ورعهم ودينهم كانوا يتولعون عن استخدام كلمة حرام حرام فكانوا يقولوا يقولون مكروه وهم قاصدون في ذلك الكراهه التحريمية يؤيد ذلك فهم الشفعية لامامهم من النووي في شرحه للمهذب وفي شرحه لمسلم يقول اتفقت نصوص الشافعية والاصحاب على كراهة بناء المسجد على القبر وكذلك ابن حجر جعل ذلك من الكبائر ابن حجر الشافعي مذب يجعل ذلك من الكبائر فدل ذلك على أن مقصود الشافعي بكلمة أكره هو الكراهة التحريمية ذلك ابن خيم بيقول كلام مهم جدا في الإعلام بيقول ايه؟ يقول قد حصل غلط عظيم على الشرع وعلى الأئمة المتقدمين لما حمل المتأخرون لفظ الكراها عند المتقدمين على كراها التنزيه نقول ثاني اللقاء بيقول ان قد خصل غلط عظيم على الشريعة وعلى ال�à المتقدمين لما جاء المتأخرون فظنوا ان ائمتهم المتقدمين قسطوا بلفظة الكراها كراءة تنزيهية هو الأهم المتقدمون إنما قصروا بذلك الكراءة التحريمية نرجع مرة تانية ما المقصود بنهي الشارع عن اتخاذ مساجد أمور ثلاثة ذكرنا أمرين الأمر الأول أن يذهب إلى قبر ويزجد عنده وإلا ما يكون هناك بناية كمسجد مثلا المعنى الثاني أن يبنى القبر أن يبنى المسجد على القبر المعنى الثالث أن يصلي على ذات القبر يصلي على القبر نفسه قال الله وسلم لا تصل إلى قبر ولا تصلوا على قبر فحينما يتخذ القبر موضعا للسجود فهذا قد دخل في النهي بذا قال الشفعي أكثره أن يبنى على القبر مذجبا أو يصلى عليه أو يصلى إليه فهذه المعاني الثلاثة هذه المعاني الثلاثة وهذه معاني الثلاثة التي ذكرناها في تحريم اتخاذ فور المثال قال اتفق عليها أئمة الدين اتفقوا على حرمتها نقل هذا الاتفاق شيخ الإسلام التيمية نقل اتفاق العلماء على حرمة الصلاة إلى قبر والصلاة على القبر وبناء المسجد على القبر العنصر الثالث في مخادرة اليوم بعنوان سد الزرائع أصطل مصول الشارع سد على القبر أن يصلي على القبر نفسه تعرفه مثلا التي تسمى السجادة إنسان يصلي عليه فهو يتخذ القبر نفسه موضع السجود عليه هذا بالتعظيم أيضا ويظن أن هذه بقعة مباركة فيها الذي دفن هذا ولي مثلا فيظن أن هذه البقعة كما يدج مثلا للوافض على قطعة من الطين تعلمون فعلا للوافض ب بالطين فيزجده على يضع جبته على قطعة من الطين فكذلك هذا يظن تعظيما لهذا القبر فيصلي عليه المحرف الثالث بعنوان سد الذراع أصل من أصول الشارع نقول من أصول الدين أن الشارع قد سد الذراع المفضية إلى فعل الش فعل الشركية لا فعل المحرمات يحرم مثلا أن يقبل رجل بامرأة لأن هذا ذريعة إلى وقوع ما حرم الله فمن سد الذرائع حرم الشارع السلام مصافحة المرأة حرم الخلو بالمرأة فهذا أصل من أصول الشارع النظر إلى المرأة مثلا فهنا في هذا الباب الذي يعني نريد أن نتكلم عن ذلك هو مسألة سد الزراء يقول الشفعي في هذا المعنى وأكره أي عظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس يعني هذا نفهم منه أن الشفعي نما كان يحرم ذلك لأنه يفهم مقصود الشارع أن الشارع قد ينهى عن الشيء لا لذاته ولكن لما قد يؤدي إليه من مفاسد وقصة نوح أبلغ درس في ذلك ما قال الشيطان لقوم نوح عبدوا ودا وسوا ويغوس ولو قال ذلك لم أطاعوه ولو وقف على راسي إنما باب ورباب لن تجد في أي واحدة يا أيها الذين أمنوا الطبيع الشيطان والله لن تجد إنما الآية لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة خطوة قد يفتح له من الخير، نعم والله. ها ليكون بعد ذلك ها يفتح عليك بعده تسعة وتسعين باباً من الشر. إذن بنقول أن مسألة سدذراع ونجيبها. علاقتها هنا أن الشر قد نهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور سد لزرع الشرك، لأن هذا يؤدي الغلو في الصالحين. لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني اي لا تمدحوني كما اطرقنا فردنا مريم انما انا عبد فقول وعبد الله يرسول وتامل في حديث عظيم جدا ابن عباس بيحكي والحديث عند النسائي بسند صحيح قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وردات العقبه في حجة الوداع هو على رحلته هات حصيات رمي الجمار قال فجئت له بحصيات هن من الحذف يعني حجمها ليس بالكبير فقال صلى الله هؤلاء أي اروا بأمثال هؤلاء ثم قال إياكم والغلوة في الدين إياكم والغلوة في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوة في الدين تأمنوا سلم بيجعل الإنسان إن لو رمى إبليس بجمرات يعني كبير مثل الحجم جعل ذلك غلوة في الدين فكيف بمن يعظم الولي ويستغيث بالولي ويصلي عند قبره ويطوف حوله ان ترمي إبليس بجمرات كبيره هذا في الدين فكيف بما وقع في المساجد التي لا قبور أمور يندأ الجبين يخبون أولياءهم كحب الله استخفون منهم ولا يستخفون من الله قد يحلف أحدهم بالله كذبا ويتحرج أن يحلف بالولي كذبا تأملوا كامل مفاسد المفاسد يقول في ترجمة نفيسة بنت الحسن رحمهم الله قال الزهبي قال وللجهة التي المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف قال يسجدون لها ويلتمسون منها المغفرة قال وكان ذلك من دسائس العبيديين الله يأمور يندلها الجليل من ينزل للحسين ومن يذبح عنده حتى بيحكوا أن في, في الاحتلال أيام الاحتلال الجديد في مصر أراد أيضا الاستعمار كان له أيضا يعنيات خبيفة في ذلك قالوا بما نلهي الناس قالوا بالأضريحة فلم يجدوا وليا يصنعوا له ضريحا فأتوا برأس حمار عزاكم الله ووضعت بليل في مكان الماء وجعلوها ضريحا وبنوا عليه مسجدا وصور الناس ان هذا رجل صالح فقام الناس كعادتهم الا ما رحم الله يطوفون ويسبحون وينظرون فالجنازه حاره والميت حمار اللهم استا المساله الثالثه حرمه حكم الصلاه في المساجد التي بها قوم المساله الثالثه ما هو حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ اولا نذكر امرا اتفق عليه العلماء وأجمع عليه ثم نذكر بعد ذلك مسألة فيها خلاف اولا المسألة التي اتفق عليه العلماء ونقل ذلك الإجماع شيخ الإسلام الثانية وغيره أن من قصر مسجدا فيه قبر رجاءا للتبرك أو تعظيما لصاحب القبر فقصد ذلك وذهب إليه ليصلي عنده طلبا للبركة أو تعظيما لصاحب القبر فبالاتفاق صلاته باطلة وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا ظن او إذا عظم الضريح تعظيمه لله وإذا ذبح له من دون الله واستغاث به يقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد ثم قال تأملوا وركزوا في الكلام قال شيخ الإسلام أيضا قال ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد قال ومن قال أن قصد الصلاة عند قبر أحد أمر المشروع ها؟ قال هذا قد مرق قد مرق من الدين وخالف إجماع المسلمين. يقول هذا كلام في مجموعة تداو. يقول ليس لأحد ان أن الصلاة عند قبر أحد. قال ومن قال أن قصد الصلاة عند قبر أحد أمر المشروع مستحب وأفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه. قال من قال ذلك فقد مرق عن الدين وخالف إجماع المسلمين. إذن أمر الأول المتفق عليه هو بطلان صلاة من قصد الصلاة في مسجد ما تعظيما لصاحب القبر والتماسا للبركة وظن منه أن الصلاة عند هذا الضريح في أجلها ليست كالصلاة عند غيره فهذا عين محدى لله رسول وهذا يقال عنه مطلق النهي يقتضي الفساد هذا صلاته باطله وامره في مساله هل وقع في الشرك الاكبر او لا هذا بحسب اعتقادي والا فتعظيم ذات تعظيم البقعه ليس شركا إلا إذا لازم ذلك وإلا إذا صاحب صاحب ذلك اعتقاد في الضريح وفي المقبور نفسي إذا عندنا امر بدعي صلى فيه باطله إذا قصد تعظيم البقع أو ظن أن الصلا فيها فيها باركة ليست كالصلاة في غيرها من البقاع، وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا عظم بقلبه صاحب الضريح تعظيمه لله عز وجل، كما قال جل ومن الناس من يتخذ ذلله أندادا يحبونهم دي في التشبه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إذا المسألة التي لا خلاف فيها هو بطلان صلاة من أما مسجداً ما ليصلي في هذا المسجد الذي بيقبر اعتقادا منه أن الصلاة في هذه البقعة ليست كغيرها أن الصلاة في هذه البقعة فيها بركة أن الصلاة بجوار هذا الضريح ليست كغيرها فهذا صلاته باطلاً وهذا الاتفاق الأئلة أما محل الخلاف في ذلك فهو إذا خلى ذلك عن الاعتقاد وهذا اللي يسمى إيه صلى في مسجد به قبر وفاقا لا قصدا وفاقا كان مثل القبر كان المسجد الذي في كان هذا رجل جار لهذا المسجد أو مر عليه مثلا الأمر كله إيه هو يعلم وإلا فإن لم يكن يعلم فلا شيء عليه ها فعندنا حديث أنس كان كان يصلي إلى قبره ولا يعلم فقال له عمر القبر القبر فأنس ظل أن عمر يقول القبر، فنظر، يعني يحسب أن فيه خصوص مثلا، فنظر أنس إلى القمر، فقال له عمر القبر، فتقدم أنس خطوات وجعل القبر في ظهره لأن يقع تحت ناهي لا تصل إلى قبر، الحاصل أن إذا قال ذلك عن اعتقاد، إنسان مثلا كان يصلي في مسجد به قبر لأنه مثلا أقرب مسجد إلى سكنه، أو كان يمر مثلا، في طريق فدق يصلي هذا في كنة الحالين يعلم أن المزيد في القبر ولكن دون اعتقاد هذا الذي هو محي الاختلاف بين العلماء فالمشهور عند الملكية قاروب الجواب وعند الشافعية بينظروا إلى مسألة القبر المنبوش وغير المنبوش لأن عندهم بينظر إلى علة النهي هو النجاسة فالذي ينبش يختلف عني عن غيري، وعند الجمهور إذا يعني من الملكية والشافعية، وكذلك الحنفيه ففي الجملة على اختلاف بينهم نستطيع أن نقول أن الجمهور قال بالكراهه بكراهه الصلاة في مذب به قبر إذا خلى إذا قال ذلك عن اعتقاد في القلب، ففي الجملة على اختلاف بينهم قالوا بالكراهى، وقال في ذلك الحنابلة. والظاهرية كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف فعند الحنبلة أن الصلاة باطلة كما ذكر ذلك على ذلك أيضا بن في الإعلام فعند الحنبلة قالوا بيطلان الصلام وأعمل قاعدة مطلق النهي يا خالفة الراجح والله أعلم في ذلك اولا كما ذكرنا أن من قفر وأما مسجداً ما صلباً للبركة أو اعتقاد أن الصلاة فيه ليست غيرها فهذا هو عين محادة لله ورسوله فصلاته باطلاً وهنا نقول مطلق النهي يقتل فساد أما إذا قال ذلك عن اعتقاد فهنا صلاته على الكراهة وهذا كما ذكرنا على الراجح هو قول الجمهور في الجملة فصلاته مكروهة لا نجرؤ على ان نبطل الصلاة لأن ما صحت صلاته بيقين لا يكون الحكم ببطلانها إلا بيقين وخاصه أن بالنظر في عامة الأدلة التي ذكر فيها لعن اليهود والنصارى أن الأمر كله كان مفاده أنهم اتخذوا أحضارهم ورهبانهم أرضا من دون الله في الشركات التي فعلوها عند القبور لكن نقول وإن كان الأمر عن كراها فالإنسان يعني لا ينبغي أن يدخل وأن يصلي في مجد به قبل لماذا؟ من الأصول العامة عند أهل السنة مجانبة أهل البدع هذا دليله قوله تبارك تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُقفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث مغال. هذا اصل عند اهل السنه. هذه الايه تعطينا اصلا عند اهل السنه في وجوب مجانبه مجانبه اهل البدع والشرك. فالانسان وان كان يعني صحيح النيه فلا يامن على نفسه. القلب يتقلب والقلوب قد تكون كالاسفنجة تتشرب البدع لذلك في حديث الدجال صلى الله عليه وسلم بيقول إذا سمع أحدكم بالدجال سينأ عن إن أحدكم يحسب نفسه مؤمنا فلا فلا فلا يزال يكون فلا يلبس أيّاً يكون من أتباعه وهذا الحديث أيضاً حديث أصيل من السنة في وجوب اجتناب البيضاء الإنسان لئماً على قلبي لا يقول أحد أنا عارف الدجال سوف أذهب لأضحو على رؤوس الناس فاذهب فلا يلبس أن يكون من أتباعه يراه يوحي هذا ويميت هذا ويأمر الصنف فتمطر يومسي يصبح مؤمناً ويمسي كافر فالإنسان يبتعد عن الفتن قلوب ضعيفة قلوب لا تأمن قلوب تتقلب أشد تقلباً من من الماء في غلياني نختم بشبهة يروج لها أهل, أهل البدع مسألة القبر في المسجد النبوي إذا كان أدلة الشرق التي ضغطرت على حرمة بناء القبر على المساجد وقد وضحنا أنه معنى اتخاذ طول مساجد معاني ثلاثة تأتي شبهة المسجد النبوي وهذه أيضا من الشبهات التي روج لها صحاب البدع يقولون مسجد هو من أصول المساجد في دين الإسلام مسجد النبوي فضله عظيم شد الحال إليه مشروع هو مجمع الصحابة والتابعين وفيه قبر نقول الرد على هذه شبهة سوف نفرغ له بفروع ثلاثة عندنا رد عقدي ورد أصولي ورد تاريخي تقول تاني الرد على هذه البدعة استخدام على هذه الشبهة التي قال لها قال اهل البدعة الرد هيكون رد تاريخي، رد أصولي، سلفي، أصول ورد عقدي. أولاً الرد التاريخي أه بنقول أه بعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم أولاً نحن نعلم أن سلم دفن حيثهما دفنا وهذا بأصل ما قاله أبو بكر أنه لما اختلفوا لم يكن عند الصحابة أأصر أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا فحدثهم أبو بكر أن سلم قال أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون كما قلتها إيشة أن السلام كان يخشى أن يبرد قبره فيعظم فدفن في بيته في حجراته التي مات فيها صلى الله عليه وسلم فكانت الحجرة كما تعلمون حجرات كلها كانت ملاثقة للمسجد النبوي جميع حجراته صلى الله عليه وسلم حتى يكون قريب من المسجد وكانت يعني بينه وبين حجراته وبين المسجد فتحت يدخل ويخرج منها صلى الله عليه وسلم فدوفنا دوفنا السنة في حجراته، وكما ذكرنا بين الحجرة وبين المسجد هناك جدار واحد. حدثت عدة توسعات أيام أبي بكر وعمر وعثمان، وكان هؤلاء الصحابي الأخيار يتحاشون أن تكون التوسعة من جهة حجرة عائشة. يعني الجهة الحجرة في الجهة الشرقية، فكانت التوسعة تكون في الجهات الشمالية، في الجنوبية، في الغربية. كانوا تحاشون التوسعة من جهة من جهة الحجرة حتى لا يدخل حتى لا تدخل الحجرة في المسجد. لأنهم يعلمون أنه في دين الإسلام لا يجمع قبر ومسجد واضح كده الذي حدث في خلافة الوليد بن عبد الملك. سنة 91 هجرياً أراد أن يحدث توسعة في المسجد النبوي فأمر عامله على المدينة هو عمر بن عبد العزيز أن يحدث التوسعة من جهة الحجرة وهذا سوف ترتب عليه إدخال الحجرة التي فيها القبر إلى المسجد لتعلموا الرد على هؤلاء المفتلعة أن المسجد أن السلم لم يدفن في المسجد وأن القبر لم يدخل إلى المسجد في فرق فنذكر الآن فالمهم فعل عمر عبد العزيز بأمر الخليفة فأحدث توسعة من الجهة التي فيها الحجرة فأدخلت الحجرة إلى المسجد وهذا كان في عطر التابعين وأنكر ذلك جملة من التابعين كسعيد بن بالمسيد ولكن مضى الأمر على ذلك وأدخلت الحجرة إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذن نقول هل دفن النبي في مسجد مسجد؟ كما يقع في الآن في بعض المساجد لا. هل بني القبر؟ و... هل بني المسجد على القبر؟ أيضا لا. اللي يعني هو أصحاب الشبهات مع أول شبهاتهم إنسان قد يقف لكن حينما تتأمل فاركم بين المساجد التي لا قبور الآن وبين ما وقع في المسجد النبوي. أن سألنا مولانا في المزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى المسجد على القبض لا هذا ولا ذاك إنما حصل هذا في وقت قد غاب فيه الصحابة يعني قد في كان في عصر التابعين أقصد وحتى أن في عصر الغبر قد انتهى عصر الصحابة حتى أن التابعين أنكروا فعل ذلك ولكن دائما كما قال عز وجل وقال الذين غلبوا على أمرهم ها يعني في قصة أصحاب الكهف الذين بنوا المسجد على الفتية في قصة أصحاب الكهف لم يكونوا أهل العلم بل إيه؟ قال الله وقال الذين غلبوا على أمرهم ودائما أهل السلطة بتقوم بضعاتهم في العلم مزجاة إلا إذا رجعوا إلى أهل العلم لذلك تأمل وقال الذين غالبوا على أمرهم أنهما أصحاب السلطة فبنوا المسجد على قبور الفتيان في قدسة الكهف فكذلك هنا أيضا فعل ذلك الوليد عبد الملك ولم يرجع إلى أهل العلم إذا هذا لم يقف عصر صحابة ها الذين كانوا يتحاشون التوسع من جهة, من جهة القبر إذن كما نقول أن هذه المحظورات قد انتفت أن السلم لم يدفن في مسجده ولم يبنى المسجد على القبر وهذا الذي يعني فعله الجهود المصارعة وتسبب لهم في اللعنة كانوا يتخذون قبور مساجد. أذكرنا أن معالك خاص قبور مساجد ثلاثة: أن يصلي إلى قبر، أن يصلي على القبر، أن يبني مسجداً على القبر أو أن يدخل القبر إلى المسجد. وكل هذه الأمور منتافية في المسجد النبوي. كل هذه الأمور منتافية في قاعدة المسجد النبوي. الصلاة لا تكون إلى القبر. ولا تكون على القبر، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يبنى المسجد على القبر. بل الذي حدث أنه مع التوسعة أدخل المسجد، أدخلت الحضرة إلى المسجد النبوي. فمعاني اتخاذك كل مساجد منتفية تماما في هذه الشبه التي يروج بها هؤلاء. الرد الأصولي هذا هو رد التاريخ. الرد الأصولي على هذه الشبه أن نقول منع الشارع بحكمة منه بناء المساجد على القبور واتخاذ المساجد من باب سد الزرائع سد زرائع الشرك والمغالاة في الصالح وإلا فقد كم أودت هذه المغالاة بأرواح أهل التوحيد أقصد أودت بتوحيدهم وحملتهم على الشرك بالله عز وجل فنعم. سد الزراعة واجب ولكن هنا قاعدة مهم جدا تقول ما منع سدا للزريعة أبيح للمصلحة الراجحة بمعنى منع الشارع بناء المسجد على القفر سد لذائة الشرك ولكن ما منع سدا للزريعة قد يباح لمصلحة راجحة فالنهي عن المسجد النهي عن الصلاة في المسجد التي فيها قبور يمنع سدا لذائة الشرك إلا إذا قابل ذلك مصلحة مراجحة ترجح على احتمال المسدة. إحنا عندنا مسدة محتملة قد يشرك بصاحب الضريح أو لا. ها هذه م... هذه مسدة محتملة. لكن عندنا مصلحة راجحة وهي أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. فلو تنزلنا على قول الخصم أن المسجد مثلا أدخل فيه القبر أو بنع القبر كما يقولون هناك مصلحة أعظم ليست متحققة في سائل المساجد التي لا قبور وهي أن الصلاة في المسجد بالنبو بألف صلاة كما قال نفس وسلم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة هو المسجد الحرام فهذه المصلحة راجحة ها هذه المصلحة راجحة بتغلب على المسجد المحتملة التي من أجلها نهى الشارع عن الصلاة التي في المساجد التي بها قوة الرد العقدي وبه نختم أن الأمر الذي نهى عنه الشارع هو اتخاذ قبور المساجد حماية لجنب التوحيد ولألا اتخاذ قبل المسجدا فيغالى في صاحب الضريح وهذا أمر عقدي مهم جدا هذا الأمر ينتفي في مسألة المسجد النبوي لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة ودعوته مستجابة قال اللهم لا تجعل قبري وثلن يعبد هذه فيها فائدتان الفائده الأولى ان الذي يصرف له العباده من دون الله هذا سمى وثلن كان شجرة ضريحا مقبرة صنما فالعبرة ليست بالألفاظ والمباني إنما بالمقاصر والمعام الحاصل أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعوة وقد استجيب استجبت بفضل الله عز, بفضله عز وجل أن القبر قد حمي من هذه الشركيات اللهم لا تجعل القبر وسنًا يعبد لذلك حينما من يذب إيناك يجب أن الحرس ينعون أي نوع من الأمور الشركية للإنسان يعني يستقبل القبر عند الدعاء ولا يتمسح بالقبر ولا يصلي عليه ولا يصلي عنده بل يسلم ويمشي مباشرة وختاما نقول شتان بين الأمرين جموع المسلمين من كل حد ونسل إنما يأمون يا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجل العظيم في الصلاة في المسجد النبو بألف صلاة ويجعلون زيارة القبر هذا تبع والقاعدة تقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المدوع وكذلك هم يشدون الرحال إلى المسجد النبوي كما قال وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأخص فجمع المسلمين إنما قفضوا المسجد النبوي لا ذات القبر لذلك حينما تدعو لأحد مثل لا تقول له اللهم وعدك بزيارة النبوي إنما نقول اللهم اشتركنا زيارة المسجد النبوي ويدخل بعد ذلك تبعا زيارة القبر شتن بين هذا وبين ما يقع في القبور في المساجد التي فيها قبور فإن صحابها إنما يأمون صاحب الضريح أعرف أناسا لا شغل لهم ولا مهمة إلا أنهم يطوفون في العام كله على الأضرحة في شهر كذا هو وعنده أجنتة مليئة في شهر كذا مولد فلان في شهر كذا مولد فلان طنطا، اسكندريه غربية قنا. عنده يعني صفحة مليئة وهذا ولد ثلاث مرات وهذا ولد اربع مرات مولد فلان ها كعب دائر لا يريد ها إلا صاحب الضريح فشتان بين هذا وبين ذاك أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.